باب الجامع ما جاء في العمرة عمرى أن لا بابك.. اللين Çok900 باب عمر الله لوقود عربي و خاليدا ازياده با ليره القسنا ولا اله انه حد العستراني في البرقه وحكشاي و خلهيده من عماره المسجد الحرام شايكه حرم عمر التنقيسه اللي سلقا اتي شرعيه و خلهيده و البيت الحرامي بكيفيه خاصه و شروط مخصوصه ان التي يابته حرمه سبحانه وتعالى قاب زيادة قاب غوني لو زيادة يا شروط قول يا مرقا مرقا مواجب مسوا سنة امروا سيده وهذه مسالة خلافية مسالة سنة مسالة خلافية بين العلم وياه ا علماء قال كميدة وهي قوام ما مرخص حويان وواجب قوام سليم ابو الشافعي امام احمد ابو سعود ابو عبيد ثوري اوزاعي حضره ابن عباس والصحابده كميده سابعينته قيبه كميده وحي قواننته سود وا واجب قوان مرهلقه انت قال ما وحي قوان ما وا مالك اختار في هذا انه انه جميع علماء كميده وحي قوان وا سنه ابو حنيفه لكنه وحوري وتطوع يجري سيدي نكلوه قن داوود تطوعي الصنة عند الحنفية فرق ورحية صنة هذه صلى الله عليه وسلم جيد مسألة واحد الشيء قال الإمام من الغشت القطل بألمالك كتابك بداية المستيد ونهاية المغتسل من جلالك الكوباد صح الله الله وعلى الله تسموك الشيء رحمه الله وعلى الله الإمام المغني أه. الإمام من قدمات الحنب كتابك المغني سأكون شاكل من جلالك شناط الطمن مرفاه مسائلها سواء مسائل كل لي خلافه في الجرم في جماشير وهالعلم واحد قوانين الى واجب تاعي واي سلاسو بالجمله تفاصيل بكل ما هي تجبت وحدثني يحيى عن مالك عن صميه عن سمي مولى أبي بكر العبد الرحمن سمي بها حديثي لقون على حديثي تفرغ عن أبي صالحي الصمام بكوري الذكوان الزيات والإلهة عن صالح صالحي الصمام ذكوان الزيات والإلهة عن أبي أخريرتان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حريف العمرت إلى العمرت عمرت, عمرت, عمرت, عمرت كالله قار كفارة كفارة قد بوتهاي لما بينهما انت ورحيص العمرة عمرضا الى العمرة عمرضا كل غاره كفاره كفار لما بينهما انت ورحيص اه والحج المبرور حج البركيين هي حج سوانا السنه ليس له جزاء واحضر المرون ومصوماني الا الجنه جنم ويا له حديث البخاري ومسلم باص وايه اللهم استعوا عليه تكلا مركه لا حج المبرور وحاله يراه مرقس وا حجك وحفزك يا لغوي الله قدر ين با ليراه خالص وحدثني عن عن صمي مولى أبي بكر من عبد الرحمن أنه صمع ومغلي أبا بكر من عبد الرحمن المخزومي أحد الفقهاء السبعة ويانه في مثل ماذا يقول سغوله جاذب رأة هويني بأتمد جاذب رأة هويني بأتمد لا رسول الله رسول الله عليه وسلم فقال بحيثري إن أنا قد كنت وحانا تجهست يودي القرودي للحج حج فاعترض لي وحيث فاعترضه فاعاتار وديا فاعاترض فاعاترض حيصور بن بحلي اني جوخ با ايي سو بن ولا اسي قروني يعني وا مخن قريين ولا حد فكر عاد سوما رغم ما عندنا عائق اما مانع لا ايي سو بن بحي او وخا مرق سحا ويا روايه ابو داوود كاي سلمانتي فصابتنا هذه القرحه برحتكم وحن أصيبته عليه السلام قرحظني طاوعا أي أن أصيبه فأصابتنا هذه القرحة طويتري أما حنوكا أي أن أصيبه مركاس سلاسة أفت المركة الوائلس فقالت وحيتري مركي إن أنا قد كنت وحالا تجهستي ودي أجلو ذلي حج حج فاعترض لي وحباي صلى الله عليه فقال لها رسول الله باكولي صلى الله عليه وسلم اعتمري عمريسه في رمضان, رمضان فإن عمرة عمرة فيه بش عمران لغريسه في حجة وحج وكله مركة حق أجلية معها مركة لكن رواية مصنبة وحيثما تعديل حج وحج بوريونتها رواية بخارونة فإن عمرة في رمضان حجة أولا أي المركة بمعنى ومن جهة الأجل معها مركة صحوية اللهم صلى الله عليه وسلم واجب حاجه معها واجب في كذا ساحات فيه لاما وداه وحاجه اديقا لا وداه الامام ابن بطال الله تعالى وحويد فيه الدليل على ان الحج الذي نتبعها اليه كان تطوعا لاجماع الامه على ان العمره لا تجزي عن حجة الفريضه وحد الدليل يا حديث حتى ايدوني حج السناء والهان الله لقادنها مره وهي امره وهي كاجماع إنه عمره أين حاجك أكثر من عمر رئيساته حاجك يواجب كعين على الدين كريم لكن ابن المنير تكدب السيد من بطال نروك لصي موحويري ما يصدق الشيثمه هي حاجك لبا أي ودي القروب يصيب حاجك الوداعب أها حاجك يوري إسلامك اللقاء أوليبون أها صدق السوفية المركعة مرسيك سوا هم قتائن هذه المركعة قفك هدو حاجو دي القروب إسلام مركعة وحي قبصلان لا يوجد أحد أن يكون قبسنا بطحر للمياه قد أبقى بعض الناس رواياتك بركوت وحي الشيخان أم المعقل إلا ورنجلي رواياتك بركوت لأم الصناع إلا ورنجلي رواياتك بركوت أم الصليم إلا ورنجلي رواياتك بركوت أم الطليق إلا ورنجلي لكن عبد عبدالبرغ حمه الله تعالى ويسألو حكوش أي التمهيج ومجد الكلمة للواتنات هذا هو حمثني الليح أياه وحد هذا ايادو اي عم مقل يه ام طليق لوضع خويه با يدا اسكلحيت لكن حافظ من حجر عسكرار يفتح الباب ويسلم جل كسب حافظ قف صدي هذا اللي احنا اللي احنا بقول يا افر بو قف صديه و وريستمر قاصو ويا اوا مقل و خذ انت وقت النبي صلى الله عليه السلام لو طليقنا و انه الامر خاصه ويا الى طليق بن حبيبه كمغلي وطلاقنا حبيب ومصغار التابعين الى وقت ايام قوريق بن حميد بالارض يسكمدها ومصغار التابعين حتىها ورخينا التابعين تاع اخر كوقي ايوب الصين مولى بابطولك مركا ابطول لبد لبقدود كلا دغن ويهيان بوليهي ومقديقي ام المعقل يسوين ما لكن عبد البربه هو حراسكم كنا سوق حق السنه يبرون اسمعوا اسك اسوينا وحدثني عن مالك عن نافع عن الله بن عمر اه سلام ورحمه وحدثني عن مالك عن نافع عن الله بن عمر ان عمر ان عمر مخطبا قال وحوري افصلوا كل ساعه بين حجكم حجنا حدي وعمرتكم عمرتنا فان ذلك كاشف فهم لحج احدكم كصوت مئذنا من كده كده حجسه واطمن لعمرته عمرتي سنغدم كثيرا أن يعتم رئيسهم في غير أشهر الحدي بلا أحد كان بلا رهين مركز مركز هلك أبحث المامية تفسلوا مركز وهمزلي مركز مركز حوى همزة الوطن مركز كالصاعة حد في أن يعمر بينا قال إمام أبو وليد البادي لتبقى سأل في شرح الموطن ليداهم لا وحي رحمه الله تعالى كنا سليمه او وليد الباجي رحمه الله تعالى وحده المازيتاب في المنطقه وحده المعرفه شرح المواطه وسجل مجلد مطبوع في مرخص صحويه اي هنا عمق اللقاف في اليوم وحده احتمالك راه هذا الكليب حرم حرمشده الى وكله صوخ وكان مرغونيا لخض كنا كنا مرغونيا لخض في حديث اخر في سكو عاديه خلاصو عتاكه وحوله جيدا وقتي حرسده ايولا جيدا وامحيئه بمعنى وحوي املها حجكه حج كه امحره برها حجكه بلا عن حين عمره الصاحره مره وقتي اد حران سيده هوب كلا دغنادان ايولا عمر وخطاب رضي الله عنه وارضاه و هذا في صحيح مسلم وحيث ان عمر وحولنا الله كان يحل رسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتم الحج والعمرة كما أمركم الله وحدثني عن مالك أنه بن قوحس وقال مالك أنه بأن عثمان بن عفان رضي الله عنهم أن عثمان بن عفان كان لهذا عثمر مركو عمريسه ربما وحل غيبا لم يحطط أنه لم يحطط أرغا لم يحطط أنه كبدهن أرغى حلتي حشيث إما كبدك حتى يرجع إلى صنقه قال المالك حويري العمرت عمرضه صنة وصنة ولا نعلمه مؤقل أحد من قفءه من المسلمين المسلمين تكميذة ورخصة فصحي إذا أرغى كتريتان كذلك بمعنى صنة هذا أذك أو تريك أذك واسم بذلك القوة مالكي بضنا أي قبان حنا في يدنا أي قبان لكن حنا في يدو محيلا هم القصوات بضنا وكميذة كان صوت المنادي لكن ما ما ابو الشافعي انه ابو احمد ابو الثور وزاع يرتفع ربما ان لله عبدنا العباسي والجماهير والعلماء الذين يراهم ها واي جماهيرنا والعلماء الذين يراهم ورقه صحيح وواجب سدا سان راجح ورقه لكن ابو مالك انه صوت الشيخ ابن نفوق ربى سوى مرق حلك الوليه هي لا نعلم أحد من المسلمين او في تركيا وحي وجه بماعمه أنها متاكله وانه لا يعلم لا يعلم احد من المسلمين يفضل تركها ولا يرضى فيه وصنع ضقه حلقوا مسلمين تكمدوا كرتيتان كده افضل بده يجرو يقصف سو وحو امره مرق ايش قال مالك وحير ولا ارى لا احد ان يوقفن مارخيه أن يعتمد أن عمر في الصات يستنضي مرارة أورجر معنى أن نفع نبولية يستنضي وطلب جيدان عمر رئيسهم هل أن نظرنا نبولية مرارك وحال إلها أسهل كثيرا للغاية من إطلاق الجمع عرامة فوق الواحد والإلها وحالك إطلاقه جمع أو يحي حالك سرقيا وحتى لماذا جيد بأن مرار رئيس كثيرا نبي صلى الله عليه وسلم خوليا افر عمره الريس افرت عمره الريس منذ ولبا سنه دولي بعد يسمع عمره عمره عليه عمره لو عندنا وحي دعتي وحو عمره, عمره القباب سنه 42 بعد عليه عمره صدحاتنا سنه 30 بعد عليه عمره سنه افران سنه 30 بعد عليه عمره مع حجه بيه مره افرت عمره ونبي صلى الله عليه وسلم منذ ولبا سنه 100 ادبنا وين وصلنا عليه وكره مرخه ارم صنع عاسي وحليه ماو مالك رحمه الله تعالى ربنا ربنا ليه ان القف كنه انه سدا سميه وكراهيه بوليه اي جمهور آه... لكن وي بليهين ين بده ما تعملك يذا كمذا بلا كراهيه وبليين حديث قال ادش لان سمرني العمره الى عمره كفاره لما بينهما سدا لا ما عبد البرغ الحين والله تعال او كهل ارايسو لا اعلم احدا لمن كله ذلك حجه من كتاب ولا سنه يجب التسليم لمثله ولي ما ارغب يجري ما اوغي حلق او قد كراهيسه كميده ان اوجر لعمريسه حجه وكمان هي الكتابك قرانك يا سنه النبي او له غرسو اي واحد ابن قدامه الحنب ابو وليد الباجنه منتقد يس انا خط معي ابو وليد الباجنه راح نجي الى الامام ابن قدامته استفيش المغنى لهذا شنو وحول لا باس يعتمر في السنه تمر دور دار العمرصه واحد مال السندي متخس علي بارن قال قال ابن قال ابو محمد لو قبا ابن عبد الله سن وقبا انا ابن مالنا وقبا عائشه وقسامت قص أعطابنا من الغباح المكهي وهو اسمنا في السنة اليماني أكرم الشافعي أساس قوان تابعين تأسنا الإمام رحمه الله تعالى وقبى مرقص إن قدر العمر يستنقرى مرقص رقع إلي كراهيتها قوان وحكمي ذا تابعين تأسنا حسن البصر بأكمي ذا محاذا المسيرين بأكمي ذا هذه مرهم أممالك بأكمي ذا وكامرق إبراهيم النخعي ما فهم مساله دا لكن متبان يدو و خوقو انا ارى انه خوقو ما اي كو قرون كان ارى متباس و حويا مرخو قف حجي تاقو دد با اسكانو نقنقو صوما واي عمر رئيسان يان في قاسم ماهم خلاف و حان كان و حويا خلافو كو جيرو و اسنادي لكن todobaad ka haralka joogto ina marxaas xamee boqolyo oo xumeysato waxa weeye meel ay ku sugan tahay kulli lama aragun salaas wana ciyaado reedana waa TV ya marka ila shan maalmo duu yaana sana doona way banaantahay shan maalmo maalmo duu yaana bay ilaahan shan ta maalmo waxa wayan bay ilaahan yowm arfa yowm nahri yaso dh maalmo yaa u tashiqaa maalinka ciida ee maalinka hore 30 فالمعتمر قف عمري سنية ويقع قدعي بأهل الاركيسة إن علي دوشي سوحا في ذلك رغال هذي هذيها وعمرة أخرى يعمرك هالي ويبتدي بها وصوب الله بعد اتمامي انتو رميس نكلم التي تأفسده في سهدي ويحرم وصوحرا من حيث ميلبو كصوحرا أحرم بعمرتي عمري سوك صوحرا التي عمرو الأصوم أفسده في سهدي إلا أن يكون اليهم وياني أحرم كيكا حدي من مكان الميل او وكفق من ميقاته ميقات كيسا فليس عليه دوشي سماها أن يحرم عينه صاحبه إلا من ميقاته ميقات كيسا موليانه اشتأل ذلك اشتأل ذلك محاويا إمام المالي رحمه الله تعالى وحبت المامية وفق مرقص محاويا حديئه هيركيسي كبعه استغوه معتمرة أو الجماعه هذية لقوله هذية لقوله هذية لقوله هذية لقوله هذية لقوله هل يقول لها مركز؟ هل هذا مركز؟ أجل بحين مركز؟ اوه انت اغيري محين قنيسة جماهيرها لحظة القبام وانا يفعرها لكن اغيرت على الشيء دقائق دي احنا عاصة احنا دقائق دي مانا قنيسة اغيران ما يفعره اهيان سل <تكلم في> الله يمن قدامة الحمد لله <الحنبلنى> كتاب يسأل المغنى من ذلك الشناد سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه مواطئه قبل تحلله قصف مرقى الجماعي اسلانديسة حلاله وقهره وحاولي انهرتي من عمره تنسونه كحلاله منه فسد العمره طويله السالسة وعليه الشاطم مع القضايا وحلقه لي هين عمره صوى قضايا ناف ارينا ومرقى لي مادوه شافعنا وحيلي عليه القضايا وبدنة ماي ناف حديا عمر خاص حويا او ناف جيدا هي قضا له ليهي وايه اللهم صلي عليه وسلم اسو سو دوبو واخويا ان وخد ايمو مالو سد شي حويا عمر دي مره دوقف كيف الساديهم وحص صميليه هب ي فيديو تلقروها كو واخا كلو لقر قبا او اقلها ناف اريا على بالجمهور الجمهور لقر قبا اورضي <تصفيق> يذيب كسو الصوم المسيحي لكنه تتاسعهم يسنياء اوا خلى يده اها قاعيره هيت هي عباده كثر عنها الا الحج والعمره اورضي حج وموجهه عباده هدفه الشهاده والله حتى عمره هدفه الشهاده لا قبحها ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتبارا ابدا ويحرم والنصب يجوز قلعه ما لم يقع حج وعمره فقلعههم جناح وكفى طيب taas umr xadilmaani uu umrada hawo ka soo xidhan buu kuleeyahay umradiisi hore meeshu ka soo xidhay umradan ka fadhaxaday ashuu ka soo xidhay yuu tan cusubna ka soo xidhanaya laakiin miqaadka xad uu ka soo xidho eel kafag miqaadkiisa eel kafag haduu ka soo xidho umradaas umrada la oromaayo جحفه ما يلف كف قوم عمره كساخداي جحفه با كساخد لوونه مهش فوييد نودري معي حتود جحفه كساخد لكن عمره يودا ضمان جحفه كخيدن انت كساخد دو كخيدنا halka ma kasii khidunaya ila an alquran khawati subhanahu wa ta'ala wa atmul hajju wal umrata lillah hakii umrata ila hadithu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam martha wala maari ghu xuri bi salaam kallafili wa man dakhal makkah tawqaf thumma كعبر مرغاق صوريها وصعى بين الصفا والمروتي صفيا مروين تولى حيصان أرضا وهو الجنوب مسوى جناب لي والحالة يسقون الجنوب من جناب ليها على غير وضوء ويسل أنتي ثم وقع بأهل إسلانتي سوق الرعو ثم ذكروا حصوصا قالوا الحويري يغتسلوا ميرانيا أو يتوضوا ويسل ثم يعودوا وكنقن فيضعوا في البيت كعبادوا وكسوا ورقي وبما الصفاء والمروة صفين مروين تولى حيثنا وكسوا ورقيها ويعتمروا عمره يسم عمره تمخرى عمره كالي ويهدي هدينا بحن وعلى المرأة تقوضت الشيء لنا وحاء إذا أصابها زوجها وذي يجعل مركوز جماعه والعالي يجعل محرمتها ومثل ذلك السيدة أصواء كالي في المسألة ذنو الشيء وحويا قف كيف وحاد عذي مركوز حويا أجنابل أيوك عبدي كسو وريغي أما اسوغويسا قبي أيو طواف تيلي عمر خان لوقويس قبالو شدي ما شاء الله ما شاء الله ولا خلاف يعني جماهيرته حققا ويس قبالو لو شديان لكن عليه ما بشوكل دي عالم حزم ايال نسيميه ايو الشيخ صديق حسن خان الغلوجي رقص ما يحبويس له مرحبا وايه الله سبحانه عليه كل عام سواء كان عنده مناسيه اما هو كسو اما هي لوبي كل هدول سو كسو ريغ ضوافكيو كسو ريغ قصغه او جنابلة اما مرق عمو يسقمي هو هو لوبي مثلا لحو سمينيا امام مالك الحيو kadiibuu kaxad dibka xasuustay muxuu sameynayaa wu meedani aa talaaqada waxa ay ku xulaydaan nashr nashr walf muratam iyana nashr walfu ghayru muratam wa waxa way meedaan shay wal shaygaya shaygii hadii la sheego oo islam markashay iyo banba la soo dhigay markii laga jawaabiyana saw kala wada yeeyay ma aha looga jawaabay waa nashr muratsab ma balidaa hadii sidii isku xigeen aan looga jawaabino shiix horana la dambaysiyo shiid bayinnaa la hormariyanow xaqiiqaniin nashr aanu muratsab u yiqaniin saxiiq la gaashay u isii sanaya oo waa oo maaran oo waad u janaabo lahayso oo janaabe haduu ku sawradayay dawaafkan ama weesisano haduna weesaa qabindii waa sidaa soo yeyey waaye waayo waxa weeyaan ee mar khamis 13 waxa xasaaliny bayna safa wal marwata iyo oo dawaafkii صوم ولكن عمره ليس مايا لكن اكو حروباينه من الكبيره عند المالكيه الاطهاره وشروط الشروط الكرافيه طواف الشروط يسكتها وتمام الرغباينه كل شيء هو طواف في سمائه يسو ويسب قبل قف طواف في صحوه كوين جلاني انسوي سيسو طواف اسم عبد الله سا سو كوان والمقرتين وهيها اللهم استعاوه عليه قال مالي وحوري اللقم ذفيلي ومن دخل مكة تقوف مكة صغرة بحورة صغرة فضع في بيتي كعبادك الصغرة وصعى بين الصفاء والمروتي صفي مروة انت وضح حيثن الصغرة وهو الجنب يسوي جنابلي او على غير وضعين ويساء انكسونين او يسقب انكسونين ثم وقع بأهل يساند يسوي قرعه ثم ذكره وحصوصه قال وحوري يغتسلوا ميلا او يتوضوا يسيسا ثم يعودوا كنقن فتواصف فيطوص البيت يعبد مرفق صوريق بينصفه والمروتي ويعتمر عمره اخرى عمره التي ربدل كانه عمره ثانيا ويودي حدينا مرقه وخنيا وعلى مراتي اسلامت دوشه انه وحيد اصابها زوجها ودي المرقه جماعه والحاليه محرمه يوم محرمنا مثل ذلك اساس قلوه يقرم على وحيري اما العوره من التنعيم مشط تنعيم ليلى لا سو عمره فإنه من شاقف في دونة أن يخرج ينبحه من الحرم حرمه وكبحه ثم يحرمه صاحبه فإن ذلك كاسي مجزي عن ويك القديسة ان شاء الله إلى هيئة الظنة ولكن نلفظ السلاف اللي قبلني أن يهل من الميقات من أقران في صاحبه الذي ميقا كاسه وقتر رسول الله الاخترية صلى الله عليه وسلم أو أمس ما هو يبعده من الكفو من الطمعين الثمعين معنى هو حوى يا شيخ وحوظ رحمه الله تعالى ماشط صمعيم هدي لاصو عمرايسو وامل 3 ميل اما ميل خو اي مستطر واي مستطر لا بو ميل اما مرقاس خويان 10 ميل ميلو جلتة ويان مرقاس مكه ا ماشي waa bananaan oo meel kale lagu soo cumeeyay shan qoro laakiin waxa loo yahay mulki doona tan ciba ka soo cumeeysan sida qofka oo fadhi badan miqaadka lagu sala galay waa soo cumeeyo hadii kalna ala meeshii uu doono ee xaramka ka baxsan iyo ka soo cumeeysan qada oo tamciin miqaati ama tamciin mel kafag inuu ka soo cumeeysto afi waa yahay أبنك أحب محرمي ننكا محرمك يحرم حجك قبر قور في سيب أبابي هاي قور في سيب أبابي هاي مرقب مبنانت هاي مسمى مبنانو ومسالة خلافية مسالة خلافية وإيها واسلاء أي قوانين البنانين عمر النخطاب عدلاه بن عمر سيد بن الثابت صحابه دا. تابعين تسعير مصيب سليمان ميسار زغري أي ماذا أوزاعي مالك شافعي وكه ما بلاني قبان مرخاس ما بلاني قبان ما قلتما يقبان إسلام مرخي ماذا لما قلت الكراهة دي ولا قلت الاله ما بقولتما يو ويا قبان مرخاس ما بقولتما يقبان وايه لكن وحي لاهان و كنت يا ابن قرخدي رحم لكن مرخصه يهدو كنت و ام والله فسخي احنا عص يا شيخ ام و ما قرت من حقيقه و سغورسن قرابه سوى محرمه خلاف كانوا مال باساس واحد و نجار دون هدي لهيدا ابراهيم النقعي سفيان الثوري طابنا الربضاح حكيم العتيبه حماد بن سليمان اكرم المصروق تابعين له صوت واحد طال و غلسن قرايس سوى ابو حنيفه نصر الصقر ابو يوسف محمد الحسن الشيباني صاحب ابو حنيفه نصر الصقر هو قرصي لكن ها دقر قلبه يقبان انه قال الموضوع مشكله يعني روايه ون محرمه صمه وانا اقولك عبد المعباسي عبد الله بن سعود الله مستعن عليه قلنا وحدثني يحيى عن مالك ربيعه ابن ابي عبد الرحمن ربيعه الراي نجكم على رواياني عن سليمان بن يسار ومرسل حديث فيه أمر رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم حديث مطابعة وجدت سليمان بن يسار وحكر غا عين ومتابعي سليمان بن البلال لك الليلة ما يقولك هذا سليمان بن البلال إيمام مالك ومطابعة بك الله حيث وعين كوديا نرغب عبد الرحمن نرغائي ارسالك ويسكر غا سيدنا متل مدي غير خاشق ولو وحوي مرخي ما متل ولا نعلم احد ان غير مطر كمطر الى همياني نكره حديثه يريهه ومتصل هو بالجدبه صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ابو الغاس وعود ورجل ابو الغاس وعود دري ويحيى ما جيسه كل ولا اسو هيا ثلاث طمن قول واحده يا لا اسو ما جيسه أو راجع اس يقول رجل من كلام الأنصار أن صارت كميدة أوس بن خولا على الذي من قال كلام أوس بن خولا يا الذي تجلي فسوجه وحيص قريب من الحارس الهلاليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يتمين وسمع قلنا يقرونتم انتم لبحنكور وحدس انتم لبحنكور حجه امره القران انتم لبحنكور به وايه لهم استعوا عليه تقران اه متصانو جيتوا دواد بوغرسويدا عمره القضاء انا صانكيت دواد بايادعدي مرب عمره انتو نور بخر كار اليوم راه يقولو سلام المركب وايا انسعنا واحد مثلا يا مالك النافي عن نبيش بن وهبي اه بن نبيش بن وحبي بنو عثمان العبدري اخي بن عبد بن قصي وابن ومس... المدني والمصغار التابعي ويان نافع بخير بن غيال الى ها وحنا دمتي وقل اي اللهات الى خردي نبا حي مترخوي فيد انا عبيد بن عمر بن عبيد الله ارسلوا ودوا الى ابان بن عثمان عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي الجواد ديسوا ويحيى مخاويي وسحابي كان عمر بن الله وي وسحابي الى بن عثمان و يوم إذن ما الحاج أمير الحاجي حاج في مرقى أمير كاهر وهما على وراثنا محرماني حرم حاجبي قبين أنني أنا أردت وأردت أحنطاني أن يمكنني أضع بن عمر الأنغوريو بنت شيبة بن الجبل إنه شيبة بن الجبل إلى الأنغوريان ضمعي وأردت أحنطاني أن تحضر أن فانكر ذلك أو أبان لا او كونكري عليه دشي صعبان امام باكو يشري وقال ابان الله لا يمتحوا القورسو ال محرم قف محرم لا يمتحوا القورسو ال محرم قف محرم شي من القوريو ولا ينكح مغيره يا ما غوري مرقه هذه ولا ينكح اللي يداه ما غوريو ولا ينكح هذه اللي لها شغله لو غوريش ديك الفلاسقه اسا وخم غوريو هذه لو مجوريه. ولا يخطبوا احنا ما يوم المس باص صالح حق انا رك عند عبد الحسن ان ابان بن قطفان بن اه ابان بن قطفان المري الذي له وطلائع بن طريف المدلي وطري ابن و اا قطفان من الطريف بن مالك المدلي المضي علينا و نسكن هذا واحجل سرقوا تابع السقاعي لها اخبره ان تزوج امراه قولدن غرس وهم محرمه صغ محرمه اسلام وغرس صغ محرمه فرد عمر وخطاب عيارة الدفع عليه نكاح وقورفيسه عمر وخطاب قورفيسه محمد جلان حسوه وقاري وحدثني عن مالك النافع عبد الله بن عمر كان وحي يقول لا ينكح المحرم ولا يخضبه على نفسي إغل على غيره لا ينكح المحرم القفوم وحفو عشر قورسهم ولا يخضبو حن مدونا على نفسي نفسه نفسك مدونا ولا على غير ليه قفجون لو مدونا وحدثني عن مالك النابلغ وحسوه قاري أنه طلب وحسو غارين انا سعيد مصيب وصالح بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بريصار سئلوا الوالد يسدد له هذه ووالديه وص... عن نكاح المحرم فقالوا هل لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح ما قورسو المحرم قفى محرم شيء ولا ينكح اسمه وحم ما قورسو ودك قال مالك وحيري في القجل المحرم يا محرمك إنه يجع عمراته سنة سوى عشرية إن شاهدوا الضوانه إذا كان مرخيته في عدة عدة سنة عدة أمين حقي سكاءهاتي حالك يا ممالي من أسألوا الشيء قفل المسالة سين كان قسمني مسألة سبحانه ويان وافك محرمكي إنه أحد أقول صلى الله عليه لكن وحبه سوى عشرية السبب كوحية هي قمتنا أحاول عدده عدد كدلتها حكم الزوج قبطها يذكر قاعده وحيثه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وحذا دافاشي غدي هيسا وخاند لويس لو دافهم اما الاستدامه اقوى من الاستدامه مثلا هنا ديفك يا عددك انال مرساته ها محوي يضحك كجدا وبنانت ابتداء وسبلوده ما بنان لكن دوام عددك انت حرمك ما حرمه صومرصتي هذوك قاصر وامر فاسد طلع له ما مرخص تحصل يغتفر في الدوام ما يغتفر في الابتداء gur hadena dad looga maglo laakiin wixii ad sii waxa uu weheraa gurustay inaad soo cushti oo cusboonaysiiso ma leh siyaasadda la xugno mumis taa soo xishso susama mudowani waay قابل حجامة المحرمي قفا محرمكا توميكي سبا بيا حي أرمام البخاري سو سيحي سبا بيسي سيحي سيحي سيحي سيحي وايه اللهم سلام عليكم المرخمة بانانتاي مسمو بانانو وحا قويني بانانتاي أبو حنيفة شافعي جمعه لكن وحا الكوكيدان في ميهي ساقل كنا محمول القيوم بكوكيدان بل يومانا واركسونا واركدونا حدي إلى هيلة وايه تابعين ترى عربنا برغراحي المصروقي إبراهيم النخعي عطاوس من كسان اليماني الثوري أبو حنيف الشافي أحمل إسحاق عند بصاصي قران إن برقوات جماعيه هيلة هذه إن مرقاص حويا وإن ثومين وايه لكن من مرقات مدى حيلة أن قف المحرم في اسم التوضي إلا الضروري في قينيا. الله أذك إياه أن ضرورة مرخة سنة يجلتم ويانا اسمته بكرة عبد الله عمر بلغوليا وانا إمام مالك سلوه قبيل الله عجس مالوحوق بله أذك إياه أن ضرورة إياه أن يجلتم ويانا ربنا نروق الله مرخانا هذه ضرورة تمادت أعين أمر لنا بليها الضروات وطبيح المحضرات وحدثني يحيي عن مالك عن يحيي بن سعيد النساء عن صلاة من يسار ومرسل حديث اللاكيم عند البخاري ومسلم والنساء وابن الماجح أي حديث المتصل من حدي إحتجب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المحرم للحية الجمل في وسط الرأسي ما شاء الله الجمل بولي بقويس طوابي صلى الله محرمة ما شاء الله الجمل الى الهونة اسكت طوابي ماذا في فيسه اسكت طوابي فهر مركب واسدس المؤمن وكانت تهلونة وكذا كنت يجب كتابك اصنو لدي تعليق الممجد كتاب كتابك الى الاهو نزد لك الواصل صبح الله وقاليا وقاليا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج بموسى ومحرم ومحرما او قرائ سماد حيث دشي يس كتباي او يومي منك عبد الحين جمل ما شاء الله حج جمل اللي حج جمل, جمل اللي راوه ايو كسغنا مكانوا في طريق مكه ما كود يفصو يعني واي اللهم الصعا وعليكم وحدهني يحدثني حدثه الله عليه وسلم يحدثني مالك عم عاشه عن الله بن عمر انه كان يقول كده لا يحتجم المحرم وفكم محضر الكي اسمه توميو الا واكن الا حضره عبد الرحمن واسم والخان الا مما في بد له بد له لا بد له و لا بد له وحمارته انا و سنان منه لا يحتاج المحرم إلا أن يطرغ صمه إنه وطب بمتصم القرس سوف أصحوا على بدي مواسلا ما قال مالكو حور وحدثني مالكو عما فعل عبد الله بن عمر أنه كانوا حيقولوا كيرا لا, لا يحتج من اسم التوبة يال المحرم قصك المحرم كي. إلا أن يطرغ إليه إنه وطب بمتصمه مما كي لابد له مما كي لابد له log marma laayna oo suumaali la buddo wax laga marbaana oo suumaaluhu isaga mino tooginka uu ka marmo qaal amaliq wuxuu yiri laa yahtajim al muhrimu khasban muhrim chi marqays ma tsoobiyo illa min darurati waka marba inay jikto moya is tsoobikaro suumaarotti halkii jamaahirtu kala waxay qabaan بابا ما يجوز يوسو ابنان للمحرم قص محرم كايو بنان تاكلوا علتان كيسو من السيد اوغاض اوغاض و خي قص محرمك بنان كوار مسا وايي من تاسوا بياميو ابو ما شوب بي هي يجوسو ابنان للمحرم قص محرمك اكلوا علتان كيسو ومن السيد اوغاض امم واي اللهم صل على سيدنا وحدثني مرقي وحدثني يحيى اط سجود اوغاض بالي او وكحال اوغاض اططن وكحال اوغاض لكن برقا يده لفته حدئ اضيغ ضربت صوغ ارصتي او الدراد الاوص اوغاري يدنا رفع حرام لكن hadii markaas waxa wayaan qof u iska soo ugaarsado wixii uu soo ugaarsado wax kaasiyo dibna si guddoonsan xulna lakum sayyidul bahr wa taamuhu salaamun password-da soo ugaadba dawayo ugaadba ugaadba iyada ilaa waxaanu xurdoon waxaaykum sayyidul bahr ma duntum ruma wasidas endaas guddoon انا ابي مية تصمعها لكامل صباحين اينو وايه مولى عمر بن عبيد الله التيمي عمر بن عبيد الله التيمي وايه عناف عبو كوري مولى ابي قتاتا ابي قتاتا مرخانيكو حريا لنساريه ابي قتاده الرسول يقول انه كانوا مع رسول الله رسول الله ميسي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض طريق مكه مكودون يشرب مرقي مرقي في سنيان خلف فوه حري ابي مع اصحابنا اصحاب معد والله سوق سمات محرمينا وحرم حج وهو غير محرم صوم حرم حج قبل ها فر امر قاصو وحو ارخي امارا وحشيا دمر حمارا محشيا دمير فلوب أرقي فاستوى على فرسي فرس كي سيبو كسر مريئو فرس كي سيبو فولي فسأل أصحابه أصحابتي سيبو يدي أن يناولوه إن وصل العام أوضه الشيسا فأبوي كددين علي هدو الشيسا فسأله مو رمحه ورن كي سيناسيا فأبوي يدي فأخذه ساقطي ثم شد على حماري ثم شده كؤر معناه على الحمار الضمير عفا ثم شد واسكو أتكيه واسكو حمباري على الحمار الضمير فلوي فقتله ودلي لفظه بخار الواكيه ثم أتيت الحمارة مرايئة كمة فعقرته بورير حق هذا الضمان قريبه مرقا سنبقنا قويبه ويجيبه وايه فقتله ودلي فأكل منه بعض أصحاب الرسول الله رسولك الله أصحابتي سبرتوا باكعوني صلى الله عليه وسلم وأبا بعض مركضنا ويدين فما ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلال عن ذلك ارنقس فقال وحر انما هي يضم طعمه وقود اطعمكم الله الى هويين قوديه طعمه وفعلة او بمعنى فعاله اعمه وبمعنى فعاله و طعام وفعل صمها طعمه وفعلة وصامته صمى انا سيصعن هذا عواث والله لا يا غودي اخرجه مسلم وابو بكر وحدثني انه كصعن هل كان امره يكثري انك هذا هل كان قره ابن محمد شويه لعمتوا الله عملكم هل كان سبيل اطعمكم zajدامكم gesch responsible Excel dol militory sehr робariat Ephesians Letit 하면 l lip off这样soda. nombre. Chef Christmas ehe-kecala.N rescue. Yes. streta woah jaa r Nam percent Elo. Life may not D CB c!nia.ya. salvagem saan fu hai re-meat wa remembershalle. Star is the peattord. No. Yuh..аз75.ammentisto. Guya. того lia ask. al pueddhatiwa. Loc, Nowa is ومن قرأة الحوية سليه ايو سليه ايو كنته ايو وصل او اشتلها سليه او اشبهه في كنته قلفن طمع اشبهه في كنته قلفن طمع انه مارك باسه اورنجي اعنو كاسو عنه ماركة وحن ارغبها ان كلاوي من ما يبقوا صلى الله عليه السلم هنا جيني وارغمانتي هنا وارغاشين لهذه السياس كعنا بويلي وحوية ايام وان بلع... أباه... او غادي بريقه و هو حلالي و هو حلالي ايغا 17 تسو ما سوغان ايغونا ماينا اوغارسنن ايغونا كولوماينا سنن لين باشا سوغارسنن واخا حج بقييد اذن مرقو حويا طيب الى هو حلال بصل شان شغل ويه عن مارق عن شمع عروته ان ابا عن ابيها ابي بكوري الزبير وعرو بن الزبير ويه ان الزبير والعوام كانوا هوايه تزودوا في صيقاته زبير, ب... ام... هي زبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرى الشيئ الأسلي أبو عبدالله إبا الهلاحة رسولك يدني بعض الشيء يدني بعض الشيء يدني بعض الشيء يدني بعض الشيء صفية بن عبد المقبلين بعض الشيء وأحد العشر تنبشرين بالجنة أصلا ما بعدها يبكره أي بكر دوذيور إسلام الهلاحة وإن يربو كدن به وهاجر إلى الحبشة يتنبه اللفت يدو سوي ثم إلى ذنينه وبيروحوا في دوقتي دمبه وشهد بلد من قال كداري ووحد انا وخطيباتي والمشاهده كلها وحنا دلي صوت الاحمر خدينا نبقوا حييت دقال كي مكنتي عايش معاويه معاويه مرخص حوايه علي بن احمد كمان وحا يتزود في ساقه الصفيفه الضبائي وحويا الصفيفه الضبائي قريله مرخص حوايان سيده مرقه صافقه اما مرما قام بقال الجدي وهو بحرمه صلوى محرمه قال ما له وحور وصف وصفيف القديد وهلك ممرها لا يقانو الغوغو جو علفت سمدار كاسو كلا ويهي مرخه وحويه رنين سلايت المامم ايه صفيف وكامل الاخر مثلا وحو يوحيده وما صف في الشمس ووحى على ده سلا لو ضيقه ليجد فسوي دغو مرخه مك حرم كسي تيجيو ايو و خوسي قادن جلي جلي في الطيور اول انفيجي ما فهمت مرخصه فيفه الضبائي فيري له الكده اللي يجي اول لا قلجي اي مرخص حويا سي قادن جلي ويان وايه اول شيلي انصون واحد دسن عماله عن زيدنا اصلا يسار عن زيدنا اصلا العدوي انا عبدنا يسار يا اخبره هو عن البطاطس و دوغ ويا هي اصل الحمار وحشيد مرفلو جمس الحديثه بالنظر وكله تصارع على 900 يا تصارع على سمكه وحين كدحيسه قبل النظريه ايوه ينه يقول يقن اللهم صل على سيدنا ابا بن ياسر لو ما انا بكدحيسان الا انا في حديث زيدنا اصلا محفوظ ان صلى الله عليه وسلم قال احد معكم مين ما من لحمه غير قيسه شيء وح مكانسين غير قيسه وح مكانسين النبي كل صلى الله عليه وسلم قلب كيسه مكان جديد وايه حضبر اليسار اه واصله وحكه الايدهاه فهي متابعه وحكه على يسار كان يلي كانه يقانه اه على نظرته أحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد لنساريق عن أنه قال بحوري أخبرني محمد بن الله من الحارسات تيمي بأي ورحمي عن عيسى بن أبالحة بن عميد الله بن ذورية عن عمير سلامة عن بي... أي و... أي و... أي بن سلامة الظمرين عن ال بهزي بن ذوري وهذه الحديث قالوا ليه بهزي الموضع مال عيسى سيد بن كعبة ليله زيد بن كعبة ليله هام ونسبة إلى بهز بن عمر بن القيس بن بهيئة بن مضربة ليله و مرقعه وخليته زيد غيصا زيدو مكع انا سوعنا الله صلى الله عليه وسلم حيره خرج خرج جو بحي يود انتم مكه كما خجت اسقو دونيا حجه الوداع به وهو محرم ومسوم حتى اذا كان برق وحي مشرق وحمركم كسويه اذا حمار وحشيم ودور فلو عقير ومعقور عقير وفعيله بمعنى مسقوله ومسك شده سلم مجيد بمعنى ها مجيد ومعناها ملجوزه مرخص مرخص وحويه مجيد اخر اسم عقير ومعنى معقور للدلي لب... او لبقنغوي هذا كل ذلك قرغه صلو شغله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فدحوه هدايه فانه يشك وحا د اياتيه صاحبه اللي يسلاه يبا دال قيا باه فسغه فجاء به زي يبا بيت هو صاحبه ولي يسلاه الى النبي لم يقولوا يساعدنا بي فقال يا رسول الله شأنكم يا الحمار شأنكم ارجينه بهذا الحمار الدمارخه الدمارخه مرخص حويه هنا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم امراي لفتي ما مخاوي حوها شيء رغميتي وكانت سان كنخضسي فكله قربوا يدي ما مخاوي لفتي وصوصاري رسول الله امر رسول الله عليه الصلاه والسلام ابو بكر وعمر رفقوا سموه قبي بن رضي فق حتى اذا كان بالاصابه مشى استاوب الى مرق النبي صلى الله عليه وسلم امدي عيد ايش امركم النبي عليه وسلم قولنا رواي سحي والعرجي مشعر غيفي عرجي وراح يصاي اذا الضبيوم واقرويه حاقف فورته حاقف فورته في ذي النحت في دحديثه كسونه سهم الليب فزعما مرقص وحوشغي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عمر رجلا يقف عند وقت ولا يريبه ولا اي يقف لين يساقه عند وقت ولا يريبه ولا شك يلين انا قريا اصله لحد نقفوا من يناصب حتى يتجاوزوا لاوقبيه حديثه عن مساير وصاري قتال المناسك مناسك الحج وحدث لي عمارك عن حل صعيد من ساديا انه سمع سعيد مصيب مغلى يحدث يسوكرم يعني ورجع انه اقبل الى البحرين مشى البحرين وكسو قابليه ويهي البحرين ومشى على خدويه يعني يبا وينو حياه قام هذا hatta ila kan murxileen min qabadati meesha qabadada lidha wa meel madina ku dhawdee markay ahaayeen wajid uu xireer rakiban jama macuuh oo min ahay aarad dhulaha iraqa midah mahrimina wa xaram hadd qabad asaaloon wi wi diyan an lah fi sayid oo gaar hilib kiree oo wada duwaya haleb inda ahle qabadati وآيها الله مستعمه عليه الصلاة قالوا وجوري فأمرهم محوري بأكل عهوري تانكي قالوا وجوري ثم انانو شاكت وانكشقي فيما أمرتهم محيان على أمر به يساقى فلما قدمت المدينة تأمير فيما ألتك فأميرتهم ذكرت ذلك أنه أولا وجوري فقال عمره فقال عمره يحوري فذا أمرتهم محاذا أمرت به يساقى فذا أمرتهم محاذ إياقى أمرتهم فيه, فيه في في ها فقال وحوري امرت وحنا غير ياكلي عمر سانكيسا امر وخطاب وحوري لو امرتم هذا امر الاهي بغير ذلك وحن سانكا وحنا حين لا فعلت بك وحوانكو سمينها يتواعده عند المياه ما نوع قراءه له هي يتواعده اجد ما مختي اول يلبس مودين دي ادو غن ويسو قرم كيسه كب ودكر ودكر الاسطاب ومرخص حو ينقرك سيده كرف قرص وخا ga midduu wali dadka waxa linki sabiiq loo dillaa in sabiiq loo dillaa ayaa wax aad xaday waxa sameeyay xaraaq u toogay waxyaabo badan iyo bicaad badan soo turdeeynaa waxa la xadhaa madinada jogaa xuri ala فالحافلات بقرى فالزليات يسرا معناه هو محياوي الموزين فالوشرح ويدو مرقص غاسوك يدي اولو يرحيت صبيق بان هاوي وداك قال قالو كرري بيش اونكرايد يدي قال قالو وياس قال بقرور وقاطو قضا سويد هو كده اني انا احوري بس بس يا ام المؤمنين وصواصكي وشوي قرها عي ديلكي ورا وصواصكي كده هي حقيقه وان انا بدي اي حسوق لا صحابه وهي مش اسمه هو قال فحدثني عماري عنده شاف زهري عن صالح عبد الله بن عمر رضي الله سميعا فحدثني سوكرميا اسقه عمره يوشيكني عبد الله بن عمر انه مرغب به وصامد قوم في قوم من قلد محرمون احرم حج قبا ترقبدت مشى على وكسمر ها ويا فاستفوا في اللحم سيد ورجال جبكيت وجدوا اهل الناس حل طلع حلالهم حرم حج طيب ياكلونه من جهه فاستفوا ووفضوا يديا في لسان فيسه ثم ثم قدمت المدينه المدينه سوق على عمر وخطاف يا رص وقال فسالت وادي عن ذلك قالوا قالوا وحور دماخهم حافظ خطواتي قالوا احنا فوقنت وحنا استيت وحنا فضولتي قالت لي اولاد عم ليس فقال عمر وحيد لو افتيتوا ما ضاد الفضول لهي غير ذلك وح واحد حلو لو رجعت والله ما حنرجع لها وحبك اني عم عليك انزيد من, من اصلا انا اظن يصر لنا تعب تعب ويا هي افضل من سام سام حقدو كان سو في ركب مع ركب من درعس ولا سولا حتى اذا كانوا ببعض الطريق وتضربت غير مرقيا هاين وجدوا يهلن لحم سيدي اوغار هلوكيد وافطاهم كعبو بافضودي يا الخليعه انتيسا قالوا وحرس لما قدموا مرقيا سوقلين على عرو خطابي وسوكال من مدينه مدينه ذكروا ذلك لهن قاصو شغن فقالوا وحرس مفطاكم بهذا يا القايدين فضودي قالوا حنا نسعوا نوصل فضودي قالوا قد امرت وانا فضي عليكم دوشينا قد امرته مايه عليكم دوشينا حتى ترجعوا الى الصون ثم لما كانوا مرخيهم ببعض الطريق مكة مكة ودوين كيدي بركة مرخة بصنايين مرغض فيهم حصو مرطين رجلهم لق ومن جلادين ايح كاهاتي فافطاهموا فضو ذكعب ليأخذوهن قاطعنا فيأكلوه اعران فلما قدموا على عمر وخطا مرخوص وقلين ذكروا له ذلك الرغص وشيغل فقالوا يحوري ما حملك محاكو حماري على أن تفتيوا من هذا فضوات على أن تفتيه من هذا الفضوات على أن من هذا بهذا القاس فأنا هو من سيد البحري هو بدي وحاويا وأقاقي بدي ويا إلهي نوحل عليه سبحانه وتعالى وبدي أقاقي ذي وإلهي نوحل عليه فأنا أخبره ما أدريك ومحاكم بي سياديك فأنا أخبره يا أمير المؤمنين والذي أعلم أفضل على أن نفسي نصيدي فأعني سيكون هي ما هي ما أهاني إنتوا النفي إلا مثرة حوتي خلوط نفس الشدي الهندسي سمو يعني يمكنه هو صاحبه سيسام السنه في كل عام سنه كيف سمرتين لوجه انت يلوطيرا يصاد وجسم مالتي خلوا نور عمره قاصون نفسده انتني واخا وين انا اغني المرخص آه. اللهم استعانوا عليكنا واسونا مالك مالك بالويدي عما شيء يوجد له لي ومن نحوم السيدي وقعطيه لبسايدا على طريق وضا دلقه لي حليب تاعوه المحرن قفت المحرن كم يبسنخرا فقال وحوري أما ما كان من ذلك وحي كاكا هذا هو يعترض به لابا لغو الحاج قفت حاجكا ومن أجله قفت حاجكا قفت حاجكا قفت حاجكا درطونا الشيد الله صاؤه فإن يعترض وكا وحدي وقائس الدرتي لو وقا سو اوغاريي وانا نعيها وانهى عنه وانا اوديها او مركا حديثا درتي لو سو اوغاريي ما يرسن قالوا حرام واو ان يكون عند الرجل من شيء انه احاض او لم به المحرمين لم يريد اين تدون به سجع المحرمين كون محرمين شيء فوجده هو اهل محرم ومحرمه فبتاعه صويب سده فلا باس به واحد باتاكم صونه اذا فمن يكون انه غادي عند الرجل الاتي لم يرد اي ندون فيه اوغاضس المحرمين كون حرم حد شيء قواه اين اوغاض اسيغوا قغرسن ان تملكهين فولكن ضد حراله اي سو اوغاريين فوجدهم محربو من محرب اهل فتاعو سو يفسدي فلا باس به وحباطاكم اصونه قال مالك و خويري فيما نحر قف في حبه وعند السيشاد سيد المغارايته حساده صوق ارصدي او فتاعو سو وليس عليه دو شي سماحه يرسلهم للسيدايو فلا ولا به وثم قال ايجعره له ياله عند اهل التساك سيدو ياله قال مالك و خوري في سيد الخيتاري كاللون كمرخص حويا اوغا ديسا في البحر بضاض حيثان هو جمع حوتوية حيثانكو وما يستوي البحراني هذا عذب فراثم صائغ شرابه وهذا من حل الجهد طيب فري والأنهار وبيضة والبراكي براكاس ميسان والأنهار وبيضة الأنهار وجمع مهر لنساوات قرانيسا حقانوني والبراكي وجمع براكتين ويانو وحوية كانين مركز والشيقة مركز حويةهم marfaashay adagu kamid marfaas xawaayaan xayawaanada laakiin hidaa ay walbiraa fi xayawaan ka xeelashu ku jiromaa waxaas baa dhaliikii waxa uu u xisaabaha inuu xaraano wa xalal buu yahay dhil muharim qaftan muharim taa xalal buu yahay aan yistaadoho inuu saar garso xalal buu waxaas u yahayoo Mae'n well, ddim so